صِيفِي مَا أُوحِينا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنَّكَ لَصَاحِبُهُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِنْ قَالَ الْمُوسَى لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إني رأيت أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو نبين بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أسمى قبل إبراميم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلهي اسبا ان ابنا في ضلال نبي او قتلوا يوسف او طرحوه اضن يخل لكم اجر ابيكم وتكونون في الجب، وألقوه في غيابة الجب يلتقيه بعض السياق. أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وَأَوَّلُ حَيْنًا إِلَيْهِ لَكُنَّا بِأَنَّهُ بِأَمْرِهِ استبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عين دمت عينا فأكلوا بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَكُمْ صَادِقِينَ وَجَاءَ فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا آردهم فأدلاد الوه قال يا بشرى ماذا غلاب الله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته يكره مكواه عسى وكذلك مكمنا ليوسف في الأرض وللعلم أنه من تأويل الأحاديث والله غارب على أمي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه إن هُوَ لا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ مَثَلَ به وَهْمَ مَنْ بِغَيْرِ لَاءَ أَوْ أَبْرَزَ لَهُ رَبِّ كَذَا انْكَلِ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 إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال يراودني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن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 أعرض عن هذا واستغفلي لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فَلَمَّا سَيَعْتُ بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَآءَ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا وَعِنَاهُ أَكْبَرْ لَهُ وَقَطَعَ الْأَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا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 والصاغلين. قال رب السجن أحب إلينا يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسدننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبعنا بتأويله إما نراك من المحسنين قال لا يأكيكما طعام ترزقانه وأتكما بتأويمه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت منة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون